أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساكم وَاِن في ذٰلِكُمْ بَلاَءٌ مِّن ربكم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَمَن تَبِعَهُ وَإِذْ خ ثم م خذ عج Kum taş O izdin ama Kitaba وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ مَنْ بِ تِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَى بَارِيْكُمْ فَقُتُلُوا أَنفُسَكُمْ Zalikum, khairul l-kum in dabarekum, ftaabu وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى مَا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ, فأخذتكم الصَّاعِقَةُ وَأَمْ tum ta rurun summa Vzallına alaikum algam ve بَعَثِ مَا وَإِذْ قُلْنَا دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُدْ جدا وقولوا وقولوا خطأ نغفر لكم خطاكم وسنزيد المحسنين فَذَلِكَ الَّذِينَ ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قيل rijins minas sama ibimakanu yenfukun wa Min huttat كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِذْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثَهُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يا موسى نصبر على طعم واحد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعم واحد فادعوا لنا فادعوا لنا ربك وانرج لنا مما تكون الارض من بخلها Fad'allana rabbaka yukhrij lana min ayamin mimma ardu min baqaliha Fad'allana bekayhu kharij lana min وَلَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٍ تَعْلَيْكِ مُذْلَّةٌ فَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ الْحَقِّ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم